بسم الله الرحمن الرحيم والفجر ولا يال والشفع um فجاب الصخر في الوادي وفي العون وَفِي فأطرب عليهم رب وقضوا في البلاد فأسروا فيها الفسال فصد عليهم ربك وكفوا Well, um... For بل ما تكرمون اليتيم وتأكلون التراث أجلا 6 Na كان <تصفيق> بال كلا إذا ذكر الأرض <سؤال> جن. أَيَّا يَوْمَئِذٍ بِجَنَّاتِ النَّعِيمِ فَيَوْمَ إِبْلِنَ يُرْزِقُ وَذَابَهُ أَخْذُ وَلَا يُزِقُ وَذَابَهُ أَخْذُ فَذَا قَوْلُ الَّذِينَ إِذَا يُرِيدُونَ